بسم الله الرحمن الرحيم والناجي حاتطا والما شطات اشطا فذاحا حاتفذا بقاطفدقا المدبرات امرا يوم تقجف الراجفة تسدعها الراجفة قلوب اليومئذ واجفة أبطارها خاشعة يقولون أئنا لمحدودون في الحافرة أئذا كنا إظاما قالوا تلك إذا كرة مصاترة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك هديث موتا إذ ناداه ربه بالوادي مقدس طوا اذهب إلى تبعون إنه طغى فقل هل ذك إلى أن تبكى وأهديك إلى ربك أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ كَذَّبَ وَعَصَى فَرَبُّكَ أَهْدَى وَأَخْشَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى مَا أَعْبُدُ مِنَ الْآلِهَةِ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ في ذلك لعبرة مَن يَتَّقِ فَلَهُ جَنَّةٌ مِنْ تَحْتِهَا عَيْنٌ ۖ نَهَا وَسَأَتِمُّ كَمَا كَسَوَّاهَا وَأَقْصِ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ نَهَارَهَا وَالأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعَنَتْ وَلِأَنَّاهُمْ فَإِذَا فَغَدَا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَنَاهُ وَبِضْمِ ذِمِّ جَهَنَّمَ يَرَى فَمَا مَنْ قَدْ ظَلَمَ فَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَأَأْتِهِ الْعَذَابُ وَأَمَّا مَنْ حَيَا فَجَنَّتَانِ فَإِنَّ لِلزَّاهِلِينَ ربه ولمن نفتعل الهوى فإن الجنة هي المقوى تسأل لك عن الساعة أيان مرتعها كما أنت من ذكراها كأنهم يوم ما يرونها لم يلبس لم يلبس إلا شرقة أو